الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام يشركون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشرقه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم شاهدينا الكرام استمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدينا مرحبا. بارك الله فيكم مرحبا. وتقبر الله منا منكم صالح الأمة. يا رب العالمين يا رب العالمين ومن الجميع إن شاء الله. بيد الله تبارك وتعالى. ما تزال رحلتنا مستمرة مع سيدنا موسى ولكن مع التكليف الإلهي بأن يذهب إلى فرعون فيطلب مساعدة أخيه أو يطلب وزارة أخيه من الله سبحانه وتعالى العجيب الذي لفت نظري في طلب سيدنا موسى أنه طلب أشياء كثيرة من الله سبحانه وتعالى وعقب ربنا تبارك وتعالى قد وتيت سؤالك موسى هل هذا يتأثى لشخص من تلقاء دعائه الله تبارك وتعالى الحمد لله وصلاة وكراما على رسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا موسى ذاهب إلى أصعب شخصية معقدة في التاريخ لا. وإلى رجل يمثل يعني يمثل صلابة العقل إذا ضل جميل يعني صلابة آه. العقل إذا ضل يعني هو العقل وهو صلب وضل صحيح وبعدين يعني استخفت قومه فأطعوه والله وصفهم بأنهم أهل فسق لا. البيئة التي ذاهب إليها موسى معلق قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما كين. كين. يعني خروج عن, عن عن حدود الله سبحانه وتعالى وبعدين بد من كريم الله أن يسأل الله شرح الصبر والأغرب من الخيال وأنا أتابع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في بداية الدعوة كلما آذاه قومه كان يقول لقد أوذي أخي موسى أكثر من هذا فصبر فكان تمثله في الصبر بأخيه موسى وكان الله. يقول ادبا لولا موسى لكانت مشقه الله اكبر شو شو هذا دي. التواضع الجم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك ان تتخيل مدى ثقل التبعه الملقاه على كريم الله عندما يقول له اذهب الى فرعون انه طغى لم يقل رب العباد له اذهب الى فرعون انه كفر لان الكفر علاقه بين العبد وبين ربه لكن الطغيان هو تعدي المخلوق العبد. على المخلوق يعني ما الكفر مم. تعدي على الخالق صحيح وكبره على الخالق و لله لكن هذا تعدي من مخلوق على مخلوق عند التعدي على خلق الله هنا تتدخل السماء يذهب الى فرعون انه طغى قال هذه الطلبات التي تقول انها كثيره هي ليست كثيره لأنه لان اذا ان سالت عظيما فاسال عظيما فان سالت الله فاساله بسرعه و اعلى صحيح هذا رب شرح لي صدري بدون شرح صدر مم. سبحان الله ويسر لي أمري ويسر الامر منه سبحانه واحلوا عقده من لسان يبقى وقولي قضيت أن ما في رأسي يصل إليه ولكن يترجم هذا لسان قد حلت عقدته هو البيان والتبيين وليس الجحف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني توضيح توضيح هذه المسألة بوضوح لا، لأن لا. رسالة إيش راح تصدر؟ يصدر الأنبيا رحلوا العقدة أنا ما كان الطقة جمرة مثلا لا لا لا نحن نبت تشوها لا لا لا قلنا إن الأنبياء يجب أن يكونوا سليم ال... يعني لأن, لأن... لأن نحن على سليم التخلق سليم التكوين ليست في نعيد لا لا لا عيد تكوين أبداً ما في نبي وهذه من شروط النبوة أو من خصائص النبوة وصفات النبوة ها يعني حتى قضيت تخرج بيضاء من غير سوء لانه اصبر قريب الى السمره ما بين السمره والسواد ادم البشر ادم آ... ما بعد الأدنى الله عز وجل قال كانه رجل من بني شنوءه بني شنوءه كان ناس في جنوب الجزيره طوال لهم شعر قطط اجعد يعني كذا سبحانه فكان كريم الله موسى هكذا اه وكان قوي البنيه هو لما رأى بالإسراء والمرج يده كثة ممتل هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كاني أراه وهو فوق ناقته يؤدي الحج يعج ويسج لله عز وجل آه يعني يرفع صوته وعقيرته بالتلبيه سبحان الله وبعدين لا اله الا الله فقلت لمن أرفع صوته هكذا يا جبريل. قال علم الله منه هذه الحده وقبلها كان حدّا. كان حد هو طبيعي. طويّا. حتى في التاريخة التعبير. حتى يقال أن يعني اللي هم كبار أو ال ال كان رجلاً طويلاً وكان أسم أسود. نعم. فكان يخاف منه أهل مصر عندما فتحت مصر. خافوا منه أول ما دخل شافوق كذا بس له رهبة عجيبة. الحسن البصري كان زنده عرضه شبر. ما شاء الله. آه يقول <تصفيق> ها كان آه يقول لك آن هز كان زند الحسن شبرن وهذا مع إيه مع التعصف يعني مع مع كدة الأكل فما بالك لو تسبب يعني هو لو أكل زي أكلنا يعني <تصفيق> آه زند الحسن شبرن فتعجب فما بالك أنت لو تسبب. <تصفيق> فشرح الصادق وثم دعا أن يكون هارون معين له. رد أن يصدقني مم. أعرون أخي أجدد به أزري وأسرقه في أمري كي نصدحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لأنك تعلم إلى من نحن سوف نذهب قال قد أتيت سؤلك يا موسى فأنت عند الله لا تقول هذا كثير ولكن نطلب من الله صغير الأمر وكبيره فإن صغيره وكبيره إنما هو بيد خالق الصغير والكبير ونعم بالله اذا لنشرح الحوار مع فضلاتكم حول اللقاء بين سيدنا موسى وفرعون موسى وفرعون بين الحق والباطل بين الحق والباطل رأى الله. ونعم بالله شاهدين الكرام مستمعين العزاء مع فكر الدعاء السامي الكبير فضلات الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر بحضرتكم في صراع الحق والباطل بين سيدنا موسى وفرعون ما الذي حدث بينهما هذا ما سوف نتعرف عليه بعد الفصل كونوا معنا صفوة الصفوة. شهدين الكلام المستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع مرحب بضيفنا الكريم الداعي التامي الكبير فضيلة الشيخ الأزهار الدكتور محمد بكثير مرحبا, مرحبا بحضراتنا الأعزاء الثانية. صادع أسيادنا موسى بالأمر. طبعا. بعد تكليف برثالة وتوجه إلى م. فرعون. نعم. ما الذي حدث؟ لأن سورة الأعراف هي السورة التي أجملت بداية القصة في الدعوة بالذات. دعوة الكريم كده فرعون الى ان خرج من مصر فتعرض القصه كامله فتعالنا نتوقف وان احتجنا الى ايات من سور اخرى من القصص او طه او غيرها نكمل بها ملامح شاء الله لكن الصوره متكامله في صوت الاعراف على بركه الله توكل على فذكر الله عز وجل ان بعض من القرى تلك القرى نقص عليك من ايه من انبائها الى اخرت مقات ثم بعثنا من بعده موسى اذا كان هناك رسل انبياء من قبل لابعثنا من بعدهم م. موسى باياتنا إلى فرعون وملأه لا الى فرعون فقط إلى فرعون وملئه لانه هو فرعون يمثل مصر كلها طيب والملأ سوف يستمعون من موسى إلى ما يبلغ به لأنه قال له اذهب في طه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى وبعدين في القصص قال إن فرعون وهامان وجنودهما نعم خطير هنا قال بعثنا بايات موسى باياتنا الى فرعون وملئه لان الملك سوف يسمع عندما يستمع موسى لان لن يلتقي موسى فردا مع فرعون كفرد كما أعتقد بعض، جماعي. لا على رؤوس الأشباح حاول حاول حاول لأن لأصيره حج عليه إما أن يمدوه هكذا أو يثبتواها على باضبة هكذا وهذا قرار صنع ولذلك بصانه إذا قصة الملاذ هتهتم بها ربنا تبارك وتعالى من خلال أي القرآن الكريم لأن سوف نرى في هذا الملاذ شيء من خير وشيء من شر وهذه طبيعة الشعوب الملاذ والذي يخت يختارنا, يختارنا من قبل السلطان السلطان والسلطان لصلاحه يختار ملأا صالحا ولفساده يختار ملأا من بين جنسه فالملأ المحيد بالسلطان دائما من طبيعة هذا الجالس على الكرسي هو يعني فرعون كان يحاسب على سوء أفعال ملأه قال عبر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه يعني نولى واليا وآذى هذا الوالي أحدا من الناس فالرسول يقتص من نفسه لأنه هو الذي يولى الوالي هو مسؤول مش سبحان الله. هو مسؤول طبعا. مسؤول عن من يوليه. يقول يعني اخترته ووليته. لا لا لا هو, لا لا. هو ادرى بعمله. لا لا. شوف هو, هو يختار اصلح الناس. واتقى الناس. واصضل الناس. م. قال يا امير المؤمنين. حط البصر. يا امير المؤمنين. انت تستشير بمن تستعين. اما اهل الدين فلا حاجة لهم بك. واما اهل الدنيا فلا حاجة لك انت بهم. فتعجب عمر بن عبد العزيز قال بمن استعين قال عليك باهل الشرف اولاد الناس فان شرفهم يمنعهم من الخيانه اولاد الشرف ابناء الاسر هنالك معايير محدده لانتقاء البطانه والملك لان اهل الدين لا يقتربوا من هذه المسائل لان فيها, فيها خطوره واهل الدنيا يبيعوك بلقمه صحيح. صحيح. صحيح هنا ملأ فرعون ملأ كان... رجل واحد مع اتجاه فرعون ام ضده أم... ام حزبان لا لا لا, لا. حزبين. على, على على على نفس ال... على نفس الوتيره بس يعني ظهر منهم خير سوف نراه فظنننا بهم خيرا لكن انتهت النهايه الى ما لا. ما في طبيعه البشر ولهذا سالت هذا التساؤل فظلموا بها بمن بالرساله, بالرسالة. آه آه. بعثنا موسى ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا ان بها كذبوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين هنا يعني من, من خلال, خلال تجولنا مثل مع فاضلاتكم قوم فاسقين قوم مفسدين قوم فاسدين ام فاسقين اذن سبحان الله إذا, اذا اذا تبرأ الانسان من دينه فلا تنتظر عليه فسقا او ظلما او فسادا أو انحرافا أو بعدا سبحان الله وإذا دخل على الطريق فإيمانا وتقى وهدوء أعصاب وإنشراحصات وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين فظلت قلت فاسدين وليس مفسدين الفاسد الذي يفسد في نفسه اما المفسد الذي يفسد في نفسه ثم يفسد من حوله الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل الناس بالبخل سبحان زي صالح ومصلح انا اريد من ابنائنا ان يكونوا مصلحين لا صالحين فحسب آه. كما في عباده المصان مائلات مميلات ما <تصفيق> بالضبط يعني هو يعني يا هو منحرف في ذاته لا يريد ان ايه ليس ليس الحاسد الذي يتمنى ان يزور يزول ما عندك ولكن الامل الحاسدين الذي يتمنى ان تكون مذبح يا لطيف ها. يا لطيف يلا يعني يوبقك بفيروس الحسد طيب أنت يعني الناس يخشوا ما من يخافوا منك سلام هم قام مفسدين مفسدين يعني يعني تعدوا سموها فعل متعدي في لازم لا مش لازم وفي ناس ده متعدي ولا لازم بلازم. يا فرعون إني رسول من رب العالمين. بروبوح. سبنأخذ لمحة رامع. نتعلم الفضيلة. لم تصور أي القرآن الكريم فصدع موسى بالأمر وذهب إلى فرعون وقطع وقطعه. وأخذ زوجته مثلاً وأهله. وتركها عند أمه أه. ثم قال لأمي أم <تصفيق> أم <تصفيق> يا أمة. هذا ما نزل مطر نزل على أمه كذا و... أو ماشي <تصفيق> أه... أو كذا قصص من يريد ان يملا الورق و... و... ويحصل على جائزة معينه من قصصه الذي اللي... لا يساوي شيئا في ضيف في... الكلام الغفط ويجعل من الحبه قبه ويكثر لان يقول, يقول... يقول... انتم أنت... أنت تقولون ان البلاغه أنا نستطيع ان نقول ان البلاغه هي حياكته او يعني ال... ال... ال... ال... ال... ال... ثوب المعاني حكايات ثوب الألفاظ على جسد المهاج، صحيح؟ تختار الجرجال، تختار الجرجال. فا فا فا. حكاية كده بحيث أن تفصلها تفصيلا، فلا تخرج قريما في مكانها. فالقرآن يستمر بإيه؟ برسالة، فلا داعي للع إحنا نفهم صراحة أن وصل من نديم إلى سحر سيناء إلى مصر ثم ترك أهله وأخذ هارون أخاه وأخذ هارون معه وذهب إلى قال في سورة طه. إننا نخاف أن يفروض علينا أو أن يطرد. قال لا تخاف. إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى. سبحان الله. خلاص. لا تخاف. هذا هذا نهي عن إبعاد الخوف عن موسى وعن هارون. انني إنني معكما. خلاص. أنت انتهت القضيه طبعا. حقيق حقيقة على ألا أقول على الله إلا الحق. يعني لا بد أننا يجب أن نفهم. ان الله سبحانه وتعالى من باب أن صادق فيما اقول حتى في قراءه حقيق علي يعني انه من الحق علي ان لا اقول على الله اذا الحق لا يجب ان افتري على الله كذبه حقيق على ان لا اقول على الله اذا الحق قد جئتكم ببين ربكم ايه واضح نعم فارسل معي بني اسرائيل بس. طلب عجيب يعني هو لم يضع فرعون إذن لا دعاء بقل آمن بالله ورب أنزل ما هو ما هو الأول إيه التطلب الأول إيه أنت تستعبد بني إسرائيل وتجعلهم نعم. لا وتجعلهم يعبدونك أنت أنا أريد أن تتركهم الفكر الذي تمارس عليهم والإنهاض الفكر الذي هذا الغدر الفكري, الفكري. والإنهاض الفكري وما تكرر تكرر تكرر, تكرر, تكرر عليهم أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى إلى أن أنسيتهم أن ربهم والله أرسلهم معي من باب إتحريرهم لمناطق عقودهم حتى يختاروا. هنا ب... بني إسْرَأِيلُ هو خص فئة محددة لم يقل الشعب المصري مثل أو الشعب القطري. هو... هو هو هو. ورسوله من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. لم يكن هناك رسول عالمي إلا سيدنا محمد. إذا سيدنا موسى بني إسرائيل فقط. والله والله مصر و... كان فيها غير بني إسرائيل طبعا الشعب المصري الأساسي والله عايزين أن يسلموا ويدخلوا أريد أن يسلموا بس أرسل معي حرر هؤلاء العبيد عشان بس إيه لأن العبد العبد لا يستطيع أن يأخذ قراره لأنه ملكه لسيدة أنا أريد أن تحررهم الأول من رقة العبودية عندك؟ أيات القرآن سيدي لم تصور ذهاب سيدنا موسى لبني إسرائيل فقط قال إذهب إلى فرعون وملائه طب تماما جميل. ف... ولا ولا... ولكن اول طلب اول طلب سيدنا موسى ايه ارسل مع بني اسرائيل مسلمه يعني... دي المهمه الاساسيه وانت بعدين تسلم او لا تسلم انت والشعب تحت احرى ها ما فيش ارسم ما فيش ما فيش قسره في الدعوة بمعنى ما فيش قهر يعني ما... إن لم تهم لا انا انا انا اعرض عليك ان امنت فهو خير لك إن لم تؤمن سوف ينزل الله بك النكال والعذاب طب سيدنا محمد عليه الله والسلام كان يرسل الرسل بالرسائل إما الإسلام أو الجزيه أو الحرب لأن دي آخر كلمة. من... من ربعي بن من من دي من الأرض. آه, آه. كلمة أخيرة. صحفة في الإسلام. لم ينتشر لا, لا في نثر. فيه حل... عنف أو قوة الكلمة... نحن بسيفنا نرفع حجر العطرة حج أحجار التي موجودة أمام البعض بس. ولا ولا ننط... لا لا نره... لا إكراه في الدين لا نرضي أحدا على دخول الإسلام نحن نعرضه مع عندنا بس فمن شاف اليوم ومن شاف الراسم قال إن كنت جئت بآية فعت بها إن كنت من الصادقين باب التحدي باب هذا فرعون عندك بيينة هذا موسى قال جاتكم ببيينة أنا في بيينة كانوا فيه أخرج أخرج فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يدها فإذا هي بيضاء للناظرين أحلى موسيقى فرعون دخلنا في السحر لا لا لا. لأنه فرعون في هذه الاونه الثقافة العامة للشعب المصري ثقافة السحر الكهنة والمعابد كل معبد له كاهن وكاهنين وعنشر وعشرين والكهنة بيسيروا الملك كله عن طريق الكهنة والسحر والشعوذة نحضر ونعمل ونسوي ونضخك على الناس هذا الفكر الذي كان موجوده هذا هو الفكر الأساسي لهم فيه باع طويل عندهم معلم باع طويل بحدي. وعلم بالسحر والصحر والكهانة والعرافة وكانت في البيئة العربية أيضا بعد ذلك العراف والكاهن وكان لهم تأثير خطير على الناس والناس كانوا يخافوا منهم ويرهبوهم الله طبعاً كان لهم سلطة كلمة على السلطة لأن الكهنة كانوا يحكموا ربما على الفرعون هم يريونا. لأنه لأنه يقولوا أنا هذا ده هو كأنه هو الموصول بالقوة الخفية التي يعني يعني, يعني هم هم على فرعون أن يقتل الأول. في الظبط. ها يقولوا هو الأول الرؤية. فللكاهنة دايما سبحان الله أتوا الشنيف. فكرنا بأوروبا في العصور الوسطى. هذه القضية ما هي ما هي أوروبا ورثت هذه الكاهنة وهذا الدجل والشعوذة من هذه البيئات القديمة. ثم بعد ذلك هناك ما زاله في اوروبا هناك طفوله حضاريه ما زالت تعتني بعضهم ولم يبلغوا الحلم بعد في الفكر الحضاري الذي يجب ان يكون فكرا حضاريا حتى لما جئنا مستشرقين وتلقط للأسف بعض مثقفين او ما يقال انه مثقفين يقول لك انتم تريدون اسلاما اسلام ليبرالي ولا اسلام كلاسيكي ولا اسلام متطرف ولا إسلام سياسي يقول يا ابن ده تقسيم المستشرقيين انت عيب عليك انت تقول إسلام كتاب وسوره واث ما عندناش تقسيمات الإسلام انتصر الإسلام السياسي تحديدا ليس عندنا هذا الكلام يعني انتصر الاسلام مش يقول لك اصل الاسلاميين تقول له تعالى تعالى الإسلام أو او السياسي تقول له تعالى م. انت ابن مسلم ودانس محمود ابوك اسمه عبد الرحيم جميل محمود عبد الرحيم انت مش يعني أمك اسمها فاطمه تمام طب. طب يا ابني ايه موضوع احنا انتوا الاسلاميين امانه بنيت انتم اللي المسوقين انتم اللي المنين عيب الكلام ولا تعرف النعوم في لحنه القول اصلا قلنا كان انتم الاسلام وانتم انتم ايه الملحبي عيب عليك الكلام كلنا مسلمين يا اخي و... ولا سعنا كتاب وسنه وسر امر الشهادات الفكريه يخوضوا فيها اهل الاجتهاد فالمهم هذا هذا فكر الشعواد دي او ازازه النسب يعني يجوز يعني او كهني او كهنوتي هذا لان احنا عندنا مده سكليروس يلبس مسوح الرهبان معذره فب الله محمده السبب ليس فيه رجل دين اظن سيدنا موسى ابتدى بال... بمنطق فرعون ابتدى بالسحر لكي يقنعه يجب أن أأتي إلى الأرض التي تقف أنت عليها سيدنا موسى كان ساحرا لا لا, لا أصدر حشاب سيدنا موسى لا، وإنما أتى بمعجزة من جنس ما برع فيه القوم هذه سمة الأنبياء هذه سمة... قال... قالوا يا محمد إن قرآنك فيه كلام غير عربي وتقول بذسان عربي مبين قال اتوني قل... قل... قل... قل... أصندف وأرايك وهذا قالوا آه قالوا كلام قالوا كلام ما سمعنا محمد في لغتنا كلمة قسوة كأنهم حمر مستفيرة فرت من قسوة هذه ما سمعنا بها وكلمة كبارة نعرف كبير وأكبر أما كبارة هذه ما سمعنا بها وماكر وماكر كباره آه وبعدين إيه العجاب عجاب إن هذا جعل لها إلها واحد إن هذا لشيء عجاب نعرف عجيب وأحجب أما من أين أتيت بكلمة عجاب خلاتون بأبلغكم ذهب وجاء يقال يعني في النجاة بقصب مساعدة وكان عبر المئة ويمشي مرتكان على رجليه فأول خطيب وقال قال, قال أما بعض ما جاء يا جور رديه جرفا فإن لس بصعوبة قال له الرسول قوم عما كف فأوقفوه بصعوبة قال اجلس وما قصوا عليه شيئا فوقفوه قال اجلس جلس أما الصراحة الرجل وهو يلهث من من شدة ال الذي عامجه قال له قف غضب قص قال يا محمد كيف هذا يا ابن قسوره العرب اني رجل كبار في مثل عمر جدك وابيك اتقيمني وتقعدني ان هذا لشيء عجب صحيح. فقضيت ان ياتي النبي من, من جنس ما برع فيه القوم جماعه اهل الشام يجيدون الاطعمه والأشربة وصناعه الشعر ايه و ايه و ما, ما شاء الله عليهم الاخوه الا بالله سيدنا عيسى قل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدا من السماء يقول لنا عيدا بأولنا واخر فجاءت معجزه من جنس مع على القبر في ففنص القصي لكن كلمة قصة تستهزئ بي ابن قصور العرب وأنا رجل القبائل أن هذا أشارة نعم أن إذا عرضت بكلمة تندس واستبرق وأرأيك يعني ولا اللغة قرئت لا ليس لها جذور <تصفيق> هذه عرضها للقران مع سيدنا موسى مم. ربما يكون الامر مختلف يعني بلغاء العرب الوريد من مغيره كان من اقوى قال ان اول حلاوه كما سيسمع لكن سيدنا موسى السحر هو في نظره نظر فرعون ساحر اليس كذلك جميل. جميل. لكن عندما, عندما يقرر السحر الذين يعتمد عليهم فرعون والفراعين الذي من قبله أيوة. ان هذا هذا الكلام الذي جاء به اقوى من السحر لانه يعرفون السحر ودهادينزه هو اساديده وما غلبهم موسى بالسحر انما غلبهم بقوة اخرى فهم اسادزه السحر مش ودير تقولون شاعر والله انا اعلمكم بالشعر بعد ما هو شاعر تقولون والله انا اعلمكم بالكهانة وهكذا اذا فهم اعلم الناس بالسحر فلما احد يغلبهم لا يبدأ بالسحر هنا القضية القضيه سبحان الله طيب نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قالت لك لقريشه تكون كلون الثلج او كضوء الشمس فاذا وضعها بيجيبوا مره اخرى تعود الى سمرتها مره اخرى قال الملا من قومه قوم فرعون الملا من هذه السلوكه الملا يعني الحكومه مثلا الغربيه بالضبط ليس كل الناس يعني رجال القصر طبعا رجال القصر الحاكمه يعني الحكومة. الان مثلا كما تم نسميها ماشي, مثلاً. ماشي. مثلاً. يعني اقصد ليس الرعايه كل لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. أس... أ... أ... النخبه النخبه اه يقول على طبقه اليت الصفوه الصفوه بس <تصفيق> صفوتهم لا صفوتهم ولا صفوتنا <تصفيق> ده تمام في نهر ساحر على فورا قبل ان يقرر في العاصفه <تصفيق> شوفوا ايه قبل ان يقرر لان احتمال ايه نظروا في وش العاصفه ما متنظر اللي حاول الراجل قاعد على كرسي جلس يرى كيف نظرته بيقول لك ايه ايوه شوف انا معلق قدامك فعلا ان الكوب ده كان موضوع كده الراجل كان واضح كده سبحان الله العظيم قبل ان يتكلم يلا طيب شوف قبل ان يقول فرعون كلمه من الذي يتكلم الاول توقف فاضلاتكم ماذا قال فرعون يعني لم شيء هو نظروا في وجهه فربما راؤوا انبهارا بما صنع موسى يعني شيء غريب اول مرة يشوف هذا السحر عصا تصير حية ويد تصير بيضاء وهو اس رجل اسمر او اسود يبدو ان ملامحه يعني, يعني, قال يعني قال قالوا ان الوليد قد جاءكم بوجه غير الذي ذهب مثلا يستقرروا جوه فقبل ان... اول شيء قال الملا من قومه ان هذا لساحر عليم فهموا ف... لما يصدق ف... هذا في الواقع الان انهم يصدقون الموت القرار ب... ب... بنظره في عينه فقط مجرد ان يقرأ او يستقرئوا انه سوف يميل اذا اخر الله ثم كده يسحب السجادة من تحتهم ويصف هذا هو الملأ ويضيعهم ويقول ان تضحكوا علي عشرين سنة ويصفوا عليهم بقولوا ده سحر ده هذا الرجل الحقيقي ده مدير مكتب فيبادرونهم بانهم يقطع يقطع قطعوا الطريق قطعوا الطريق يا طيب. ده سياسة عامة من لدن فرعون يبدو انها من قديم الزمان طبع بشري بشر قال اطال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليهم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمركم ان من ارضك اقولك ان كلاسه نظام الحكم ديعان اقدام دي بيد رجل عام العصا صارت حاجه وضع ايده كده لا القضيه هيؤلم عريق الناس وانت يا فرعون لن ترضى بهذا هيروح الشعب يؤمن لهذا الرجل يقول لها والله انا عايز ايه؟ انا عايز بصراحة نمشي مع راجل ده. طبعا مش هيعيش في مصر. خلاص يروح يسحب بلد اسرائيل ويسحب الشعب المصري والبلد تاخده تحكم انت. من تحكم؟ هذا استقرأهم هم للاحداث لماذا يدركونا, يدركونا نفسية. وسيف الحالة النفسية دي في العون. فهو بيبثوا في افكار. لكل اكتنا كرام المال. لسا فرحوني ما تكلم. ما سمعنا صور. هذا كلام خطير فرحوني. ما تسمعنا صور. ما تسمعنا صور. ما تسمعنا صور. ما تسمعنا <تص> فهم يستقرؤون ما ينتوي عمل سيدنا ابن موتان. الطريق. هذا الملأ كان فيه من بني إسرائيل أحد؟ لا هم. لا لا لا كلهم إسرائيل يعبدون. يعبدون فقط قالوا بعضهم لا حول ولا تبقى. بعضهم وأخاه. يعني؟ أنظره منتظر عليه. هو عرض وجه نظره. وعرض السحر اللي معهم وأبعث في المدائن وارسل في الماء حاشرين منادين في كل وقت في كل المدائن كل المدن المصرية مش في مش في مش في العاصمة المرك فقط لا مش في صنعاء الحجر فقط ولا في... لا لا لا في كل مصر من شمالها لجنوبها للبحر والوادي القبلي اللي وحاطه بعد ذلك يأتوك بكل ساحر عليم احنا مش معتمدا على سحر القصر فقط. لا، ده إحنا عايزين كل السحر الموجودين في في في بره مصر. كله، كله سحر الله. يا تو كابي كله. واحد فقط، حتى ولو كان ساحرا. آه، في نقطة. نعم. هو أو في نقطتين هؤلاء الفراعين أيوة الكبار. نعم. مسمينهمون الفراعين الكبار. جيد. عندهم شيء من الديمقراطية اذا جازت الكلمة والاستماع ومجرد الاستماع للرأي الاخر افضل من فراعين كثر. جاءوا من بعدهم لا يستمعون للرأي الآخر. أقول تاني بمعنى يعني دول الملا لفرعون الكبير لا أو فرعون القديم. يقول أرجع واخا وااا وأرسل في المدائن حفن تمام. يا بكل ساحر عدي من عمد إيه ساحر مقابل ساحر. جميل. نرى لي من تكون. ربع. يعني يريدون رغم جبروتهم أن يوسعوا المجال للرأي الآخر أن يتكلم. طيب. وأحفادهم من الفراعين الصغار لا يسعون ولا يصيحون لرأي آخر أن يقول رأي لا أريكم لما الأمر الآن موسى لو كان موجودا الآن النبي في غيابه لا, لا. لا يسمع له لا. لا, لا. لا يسمع لا ربما لم يدخل هذه قلنا قلنا ربما يكون في هذا الملأ خير لأن في منجزيها مجرد عرض الرأي المخالف لفرعون ده شيء في حديثه شيء طيب طيب هنا في نقطة هم يعلمون أن هذا هو موسى جميل، ربيب فرعون، وحتى فرعون قال ألا من ربك فينا وليدا ولا بيتفينا من حرك، وهذه، وهذه،, وهذه من ضمن حماية الله سبحانه وتعالى كريم الله موسى أن ينشئ بينهم، فيبقى له عندهم وعمدهم. واحد لو أنا رجل غريب كده وجاي، تمام أنت، أنا أعرفك الله لأن ترابيب الملك، أنت الأمير الملكي، أنت الذي تربيت في القصر، الله، أنت تأتي تعوض اليد التي امتدت له، فهو معروف، تحمي هذه المعرفة إلى حد ما. طيب نقطة ثانية لا. لماذا الملأ لم يحادث سيدنا موسى مباشرة بل يؤثر أن يأتي بالسحرة من كل المدائن لا يريدون هنا الملأ يعلم كل شيء عن كل شيء وقت لا, لا لا يريدون أن يتركوا ثورة واحدة قد يتغلب موسى على على على على سحرة وإعلامي القصر هذو السحرة دول هم الإعلاميين متل القصر أه. هم اللي بيصيغوا القرارات هم اللي بيؤثروا هم السحرة والله نعم وأرسل في المدائن حاشرين لا ده هنا نقطة أهم لا لا هما لم يقول لفرعون الأقص لموسى أو سجنها أو أطردهم لا هو ما لا ده. ما كده يصير موسى بطلا أمام الرعية فربما تؤمن الرعية لأن من قبل كده قضية الساحر والراهب هي القضية نفسها احنا ودي من ذكاء الملأ ده. تفكير عجيب لأن بعض الملأ يتمتعون بالغباء لك لا أقتله فأن قتلو صار شهيدا صار رجلا صار, صار, رجل. صار, رجل. صار بطلا ها رغم الحزين يصنع منه بطل حزين ينهو من البداية أمام فرعون لان فرعون موسى كتب منصب استغرب الله موسى هو لم يتكلم حتى الآن لا, لا هو منفر مرة ثانية قال أنا ربك فينا وليدا الله سبحانه وتعالى عندنا سبحان الله وردت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت درست من نبض واحد بيرن تعرّاه طال فعلتها وانا من الضالين كنت ديهمها مش فاهم اصررتوا أصررت منكم لما اصبتوكوا لما اصبتوكوا ربنا فتح عليهم التجاه الملأ الان يفكر في كون موسى ساحرة خلاص اخذت ساحرة انت, أنت. أنت مشيت في القصر وشفت الوان السحر اللي ستتردد <تصفيق> على فرعون وتعلمت منهم مش جعلوا عن سيدنا محمد ان ده نقل من التوراة وقال عليه لما كان في مكة كان بسه ما عندوش معلومات فكانت الايات قصيرة فلما راح المدينة وتعلم بدأت تطول فمناس قضية انت في السحر والجايد تلعب علينا شوية دلعنا. لا اسمع احنا احنا ايه فلا نأتي انك بسحر بمثل بس يعجبني موقف الملا يعني ان منطقيون جدا في كافية عمل مناظرة ايه الى الان أي لماذا؟, لماذا حتى لا تقص المرأة كأسة مرأة في العالم تدافع عن موسى وتقول انه صادق خميرة داخل الطفل ولذلك ممنوع ان تصل كلمات الدعاء المخلصين على مر الزمن الى اماكن محددة في حاجز ان لا يخترق في حاجز جالب ان لا يخترق عايز تكلم السوق والدهماء اتقر على الله عصر تفرقهم لكن تصل الى المطبخ مركز القرار لا لا, <تصفيق> لا. لا. إذ إذ. توقف حسن. احسن اسيا تتبنى الفكرة تتبنىته صغيرا انت كمان هتنسى ننتظر لما تتبناها كبيرا تبقى مصيبه اينا هون صحيح وعاوزين نشدوا المسألة من اولها يلا ترين اا ما خلص فوران عجيب عجيب عجيب كان عجيب وجاءت اه ياتوك بكل ساحر عليم مش ساحر نعم نعم وفي آه في الصوره ياتك بكل سحار صحيح اه يعني لا ده في الشهر مو ساعات صيغ من الصيغ الخمسه تمام فعل فعل وحذر وصف بس صح تواديب وجاء ايه نادى منادى في جميع مدن مصر فعاوني يريدهم من الذي ربط؟ أيضاً يعني نأخذ من فضيلتكم أن طالما لك ذراع طويلة في الأدب والبيان، وصف الملامح القصة القرآنية. لم تصور. فذهب المنادي فنادى في البلاد واجتمعوا الصحرى وقص عليهم القصص وعادوا إلى فرعون. دائما يعطيك الفائدة المرجوة من في المسألة ويترك لذكائك أنت المعنى الباطن. حتى حتى تستنبت أنت المعنى وأنت تقرأ. والمعنى واضح داخل فجاء جاء ابنان على على منادى وصدر الأمر الملكي أرض الملكي رقم كذا بدعوة السحرة من أهل العلم في السح إلى قصر فرعون خلاص ماذا عن سيدنا موسى حينما قيل فيه أرجه وأخاه يعني أرجع في القصر مثلا عند أمه عند موم أرجع والسلام المهم, لا لا. المهم هناك مدة سوف يعرض موسى معجزته الإلهية على الناس ولأنه واثق من البداية لما قال ربنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرأى وهذا ربما هو الذي جعل الملأ يتقاعس عن قتل سيدنا موسى أو يوجه هذه الوجهة التي وجهها. إذا أراد الله شيئا هيا أسلام <سؤال> الله عليك ربنا هيا أسلام هيا أسلام ممكن. يعني, يعني تسخ صغير يذهب إلى فرعون يتربل ثلاثين سنة وينزل الروح عند مدين ويتعلم الصبر ويتزوج البنت ويعود إلى مصر مرة أخرى لأنه معدد أمر آخر لم يثبت أن سيدنا موسى مثلا قال فرعون لا تخطبني لا تتجني اسمع مني أولا لا لا لا يعني فأوليك كذا وكذا هو جاي في مهمة محددة يتوسل مثلا يترقق قلبه مثلا القضية دي ما لا لا هو فرعون الشيخ فرعون بس, بس, بس, بس هو جاي في مهمة أنا جاي بس بلغت بس أبلغت وانتهت المسألة معه الله سبحانه وتعالى خلاص أنا جاي بلغت يعني لم يخشى جنود فرعون وهمان وهذا ولا جرت خوف تأتي إلى قلب الكريم بأنه مبلغ عن الله العزة نعم بالسلام دخل على الصالح في فواعظه فنهره أنا مرعيته فخرج المريدين من بدر تابقوا بالوتعه هذا أنا خفت وأنت تكلمه قال والله أراد الشيطان أن يعظمه أمامي فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالقط الصغير فكلمته مع رأي الله الله شو تنعزم في هذا هو بني آدم الاحترام واجب آه. ولكن التقدير بدعوى خوف له أنا خوف في الحقلة من دخل على ملك أو غني فتضعض عليه لغناه أو لملكه ذهب ثلثين. دينه طيب حديثا حديثا ثلث. طبعا. لا. لا. طبعا. يا أخي لا تخاف إلا من الله. لا تخاف من ذي سلطان. ألا. ما دام سلطاني باق. باق. لا يزول أبدا. الله أكبر. جميل. ما. وهذا ماصنعه الدموس. في العون. طلبهم طلب واحد. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين يبقى انت بتشتغل السحر ايه بمده اموال لا لك يا مشهور السحر ايه مدجنا هو كان مسخر الشعب كله حتى فل... السحر تعالوا يا ولد لنا شويه سحر يلا مع الصداه قالوا لنا لاجرا بس يبقى انت من غير اكل على تعملنا عكس جبروت عجيب. اه ان كنا نحن الغالبين هنغل... هنغلب لك عليه بس لنا آه... اجر ال, ال... ال... يقول لك النمل طلاله أسنان يعني ها. ويبدو جو الحرية ده أو فرصة لنتهب اغتنب فرصة ماتهب فرصة دين أجر المفاجأة قال نعم وإنكم لمن المقربين صدر أمر أن أنت لو اتصرت عليه نعطيكم أجر ونعينكم في دواوين الوزارات كل وزارة كلها سحر شكل هنا يعني دعني أرجع قليلا أرجع قليلاً للخلف. إحنا لما دعا سيدنا موسى فرعون دعاه وحده أن أرسل معي معي بني إسرائيل. فخاف فرعون. يعني هنا صوت سيدنا موسى وصل إلى بني إسرائيل أم لم يصل؟ لا وصل لبدء الأسبوع. وصل. وصل لأن القصر له آذان وعيون على الملأ وأمرنا. صورت خلا بينه وبين. فرعون وهو يواري الأمر وهناك في قصر فرعون من يخدم من بني إسرائيل. لكن في هذا الوقت. عددهم ستة وثلاثين. في مصر في مصر علم الموقف يعني على الضغط ها فالخبر انتشر موسى الذي تربى في قصف فرعون وقتل الرجل المصري وفر الى مدين وعاد عاد رسولا وسوف يطلب ان نخرج معه النصر قد جاء قالوا يا موسى قال نعم وانكم لمن المحربر قالوا يا موسى اما ان تلقي قالوا لما سبحان. العلماء يقولوا لما تأدبوا مع كريم الله موسى هداهم رب العباد يا سلام الله لان الله ابو لهب الله. لما ثويبة جاءت وقالت له ان اخاك الذي مات عبد الله عبد الله ورزق بمولود سماه جده محمد كان يوم الاثنين فاعتقها فيخفف عن ابي لهب كل يوم الاثنين في النار اكراما له لانه اعتق فرحا بمولد ابن اخيه لا يضيع شيء عنده ابدا لا, لا يضيع شيء عنده بس قدم, قدم قدم لنفسك خيرا وانت مالك ومالك حتى من ابي له حتى, حتى, حتى من أبي له سبحان الله نعم, نعم, نعم قال يا رب قلت لمن يقول انا ربكم الاعلى فقول له قولا لينا فماذا تقول لمن يقول في كل وقت سبحان ربي الاعلى يا الله, نعم نعم نعم الله, الله واسع قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون من الملك تحب من أول تبدأ المرض في في صورة قال الآية الو أن يحشر موعدكم يوم مزينة سينمو سن لحد شوف الطوة فنوع اع اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخذفوا نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم مزينة وأن يحشر الناس وضحا يوم مزينة يوم اجازة رسمية في مصر فان يقال يمكن زي شم النسيم عند الفرس أو زي المن أو نيروس يوم وأن يحشر الناس الضحة الناس بعد ما عاد... راحت المعابد ورجعت يجمع الناس ضحة كده ب... لا في الليل ولا تحت الأضواء. بيانا نهاراً نهارا تمام عيانا. في رابعة الشمس خلاص وأن يحشر الناس الضحة خلاص ما في يوم يوم الزينة يقال أن أمام موسى كاهن والكاهن له عرّيس والعريس معه ألف ساحر ر... شغل... ر... شغل منظم شعور <تصفيق> منظم يعني. <تصفيق> قلت لك من قبل ان الكفر المنظم يحتاج الى اسلام منظم فينفخش رسالها صح يلا يا ابني سبحان الله كنت يعني كنا نقول للاخوه ان يعني تخيل ان يبقى في تاجر مسلم نعطيه رخصه رخصه بيع شرع لا لا تاجرا لماذا لا ياخذ رخصه من عند العلماء في ثقه الضيوف لماذا والله جميل لماذا؟ جميل والله لماذا لا ي... عند... ده ده عندما تزوج الولد والبنت لماذا لا نعطيه نحن العلماء اجازه انه درس دوره شرعيه في حقوق الزوج والزوج لماذا عندما يجلس المدير ونأتي بالقيادات ونعطيها دروس في فقه المسؤوليه اليس من من فقه ونشمل فقه المسؤوليه وواجب والواجبات الان يعني تطبق الاي سي دي ال او رخصه الدوله خالص الكمبيوتر على جميع العاملين مثلا انا لا, انا عصبت والله انا عايز تعال يا رب على راسك القران والسنه غيرت على كرسي ومنافق ولا فق صح هي كده هي كده اصرح لهم اخرتهم فانصر لهم دنياهم الامه امام والله لا والله اقتراح ودي نصوغ الان في عمل بشرعية بالفقه والعلماء كل ما او مقدم على مرحله الحياه طبعا طبعا اي ترقي تعال يا ابن الخط في ذق المسؤوليه دوت في الله حتى في معهد اعداد القدم موجود يعني, يعني تمام تمام يوضع الجانب السرعي معه لابد لابد يعني, يعني امه امة تسعة ايام متواصله الماضية لا تسأل الا عن, عن من اراد ان يضحي هل ينجز به تقليم وتقصير شعره ام لا وانشهرت شعرت تمام وهل نضيف يوم الخميس للجمعة في الصيام عشان يمعرفوا ان نضيف وان شعرت كلها ونحن نسال عن تقديم الاظافر هناك رقاب تقلم, تقلم. الرجل تحتل بالامس ونحن نسال عن تقديم الاظافر انا لا اعطل سنة من السنن ولا اعطل رايا فقير لكن هناك فقه الاولويات الذي يجب ان ندرسها الامه في حاله من التيه لا بد ان ترجع لا بد ان تاوب لا بد ان تعود لابد أن أن أن تعيد الأمة صياغة ترتيب, ترتيب. ترتيب. ترتيب أولوياتها مرة أخرى نعم. لابد لابد من غير هذا سوف نظل في التيه من العين تكون البداية غريبة العودة أول أن كل واحد يسأل نفسه بس سؤال سؤال واحد هل شرفت أنا ديني بس هل شرّف الديننا هل لو ما شرّف سلول إلينا شرّبنا أحسن أحسن أنا لا أعلق المسؤول لا أنا أعلق نفسي على الجميع وأنا أوله أحسنت. بس. بارك الله فيك قال في طه موعده في طاعة موعدك يوم مزينة وأن يحشر الناسه ضحى فجمع فرعون قومه مم. ثم أتى فعرض السؤال إيه كل منتظرين من إيه اللحظة الفاصلة يجون موسى وهارون في جانب بس ووو ستين ألف ساحر في جانب آخر افترض المكان بالسحرة على مر من البصر، الله وأكرم. آه. شو بنبيه؟ والشعب المصري كله واقف ليشاهد. يعني هذا مم. أمر جلل. على على مصير أمة. صحيح. وتقرير مصير رسالة. صحيح. وإذا إذا ما حدث لسيدنا موسى على الجبل حينما ألقى العصا، فإذا هي حية كان تدريب له على هذا الموقف. عندما يخاف عند التدريب لن يخاف عند العرض جميل جميل. زي ما أبو نا آدم جميل. أخطأ عند التدريب، فلما نزل الأرض ما أخطأ. استقام. صحيح هيك. ده المرحله التدريبيه يعني ضرب الولد على القياده عشان لما يقود ويحصل على الرخصه موقف عادي بالنسبه للجميل نعم قال يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القي تقول كتب السير يبدو الفراعنه كانوا متقدمين جدا عندهم انابيب تقريبا بلاستيكيه شفافه مليئه بالزئبق يعني مسألة الزيبق خطيرة الزيبق هذا. تلقى على الأرض فالزيبق يتحرك مع ضوء الشمس مع ايحاء الشعب المصري كله أن هذا سحر حقيقي. الإحاد مسألة خطيرة. لأنه قدمت دول الشعر. التعرف المشعوث يبس غريب. ويتمثل بكلمات. فأنت إيه؟ والبقول والبقول والواقع. وتعملش أقول يقول كلمات مبهمة. فمثير عندما يستعد للمسألة أنه... على نفسية محددة. يقول لأنا أطلع الجن لأ من معاكد فك من على النار. لا, لا, لا أستنى خليك كده أيوة منصوبة عريف لك. ف... إيهان.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 أنا لما تلاقي أنت ستين ألف وكأن الزرق على أن يستقر أن تتحرك مع عصبية على رفعه فسبحان الله فخلاص استرغبوهم وجاءوا بسحر عظيم لغاية ما في سورة طا قل ربنا وأوجس في نفسه خيفة موسى ففي هذا الأمر أنت الأعلى قلنا قلنا مش سبحان الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيف ساحب ولا يفضعوا الساحب حيث أكثر تثبيت من الله يعني لماذا أنت في هم وتقول يا رب يا رب يا مغيت يا مغيت تنزل الغلط هنا خفص ابن موسى يعني أوجست في نفسه الحيب نفس من المنظر هو هو صحر ناس طبعا عارف الشعب المسر طبيعي عاطسي أكيد لما السحرة ما أنا أكيد التصفيق والتهليل والزمريد وانا طبعا ف موسى شعب لحظة كبشر شعب ضد اثنين لكن الله معهما بس بالفرق سبحان الله لا بالفرق بالفرق تمام واوحينا الى موسى احنا مش كلمناه اوحينا لان ما كان لا يكلم الله فيه موسى نعم طب او كلمه أو, أو, أو, أو كلامه إذا مز موس... أن ألقع صاق إذا موسى ما ألقع صاف من تلقي نفس لا, لا لا لا لا ما ألق لا يستطيع نبينا أن يصف حركة ولا ولا همسة ولا خاطرة إلا بإذن من الله أبيان هم هم خيروا تلقي أو نكون من الملقيين أنا بقى لما ألق وانتظر الأمر إله بالإلقاء بالضبط حتى ينتظر الأمر إله الله واحتمال الله. كبير جدا وهذا أملي أنه أُوحى إلي اجعلهم يلقون حتى يظهروا آخر ما عندهم ودائما المحاضرات الناجحة عباره ان تخرج انت من عند م. الذي امامك وتكون انت اخر المتكلمين طلع لعندك خلاص اخر ما عندك طاقتك اه طيب وأوحينا الى موسى ان القع عصاك مش انت بالاول قلنا وما تترك بيمينك يا موسى قال هي عصاي طيب هات عصايدك دي ارمي ارمي بعض المقارب ارمي عصا نعم فاذا هي تلقف ما يأفكون تلقف يعني تبتلع حباله مواصيهم حولت العصا الى حية لا. ثم فتحت فاهها فمها نه نه سبحان الله وفاهها والتقمت كل الالاف من هذه العصيه التي القاوها الحبال وسبحان الله كلها التهمتها هذه هذه اول مره يرى السحره هذا المنظر الرهيب هذه حيه العصا عصا ما هذه الساحر بده يطلع يقول لك ايه سبحان الله. طيب سبحان الله ثالث على النصر حتها كرمية يروح مسخي يقول له الطبعة دي تطلع منها منديل أحمر ومنديل أسطر وبعدين البنت اللي وقفع مواراة كده عشان تلهي الناس تروح تضرب الرصاص أو المساعد أو سوق كده تتحول إلى أرنب والأرنب يحطه في القبعة تتحول إلى الله لما كنا حللنا مشكلة الأمن الغذائي لأنه صاد وكذاب على الناس لحن. لكن لا سيدنا موسى هذا عمل معجزة حقيقية فإذا هي تلقفوا ما يفقون الافقهم الكلب. إذن هم هم ما تحرروا الحبال والعصي. أنا بالناس هي, هي هو حبل وعصا. حبل عصا وهو حبل وعصا بس فقط ما تحيا ما تحولت إلى شيء آخر. لكن بالحائ وبما صنعه وبالمواد المعينة وحط علبة جو علبة جو علبة ودي الكوب أو القلم ولا القلم وثين القلم القلم ما دخل في مكان تاني في علب أخرى ماذا خرست كذاب باص كذاب باص بالظابطات واستنهموا مجد موسى أن ألقى عصا فإذا هي تلقف ما يفقون فوقع الحق أي ظهر الحق ده نقف هنا و المنطق الذي يخيل إلى القارئ أن أن يلقي سيدنا موسى العصا فتصبح هي لما زاد القرآن الكريم تلقف ما يفقون هذا المعجز لأنهم يخيل إليهم أن هذه هذه الحبال التي ألقيت صارت حياة. طب موسى أمامه صارت حية. فالقضية متساويه ما الذي يختلف موسى عن غيره؟ أن عصاه لما صارت حية ابتلعت بقية العصية والحبال. هذه موجودة. ماذا رأى سيدنا موسى من حبالهم وعصيهم؟ هل راها على حقيقتها. راها على حقيقتها. لكن لما رأى إنش الملح والناس وت ت ت ت ت وت ت سبحان الله مما هذه ما هذه مصيبة ال المشوق خلف مساعدك لفترة إن إن الشعبك الببغاء في ذمين <تصفيق> يعني ما <صحيح. لا>. سبحان <تصفيق> يعني مايا تردد يتأثر بين الآخرون هو خاف من من هذا التأثير العجيب الذي الذي وصل في المشاهدين الموجودين هنا <تصفيق> أي أي القرآن الكريم صورت الحالة النفسية التي ادنا موسى عندما خلف أوجز في طبعا. طبعا هل صورت الحالة النفسية في نفوس السحر حينما رأى وعزة موسى لا لما راوا عصا موسى في الاول احصارت حيه يعني مش قضيه بالنسبه لهم هم رأوها ماذا هم راوها حيه حيه, حية حقيقيه حية. فبدا ايه الخوف يدب. يدب الى النفوس لانهم اعلم الناس هو الساحر مع ذلك تترجمني بيرى الاشياء على حقيقتها طبعا لانه لا هو ما سحر الشيء طبعاً. ما طبعا هو يعرف حقيقتها انه ياكل ارزاق الناس بخيبه الناس وهبل الناس يعني هم راوا عصا موسى حيه حيه طبعا الخوف يدب آه. اول ما ابتلعت فأُلقي السحرة ساجدين. الله. الله. الله. لأن ذي ما في هش القاش. الله. ده دد دد مش سحرنا. ليس هذا سحرا. السحر هو تخيل الأشياء. أما هذه حقيقة. هذه حقيقة. فالعصف في الحية ثم الحية القصف. فالقرآن قال يخيل إليه من سحر. تخيل. تخيل. كل تخيل. ليس على. على سطح. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب ضارة الناشعة الله أكبر فرعون والملأ يريدون إبطال رسالة موسى ولكن الحق يريد إبطال سحر السحرة وإبطال كهانة الكهان وإبطال إعلاء الإنسان واعتداء الإنسان وكبر الإنسان وتكبر الإنسان على أخيه الإنسان هذه قصة الرساله جميل يعني جميل هذا المشهد الذي نقف عنده أنت <تصفيق> أسمحنانا <تصفيق> <تسمع> ببعض الأسئلة من البرامج. <مشارك> <تصفيق> برغم جاءني حقيقة أن اتصالات ضخمة جدا علنا نتلقى أسئلة من السيد المشاهدين يعني إذ... يعني إحنا نحن إحنا... في في مشهد نريد أن نقدمه حتى يعني... <تصفيق> أنا أركز يعني... كان... <تصفيق> <تصفيق> يعني والأخوة المشاهد أنا محبب أطلع الصورة وأنا وأهمهم بعيد وندعو لهم بأن أن, أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وعلى أمة الإسلام كلها وأنصح الله ال ال ال ال ال العروب والحركان وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. وأن يعين حكامنا ببطانة صالحة أمين. يعني أمين. تطبيق شرع الله ونحن نحب حكامنا ونحبهم أن يقيموا شرع الله بيننا وندعو الله لهم ببطانة تعينهم على هذا أمين. ونحن ما علينا إلا السمع والطاعة وعلينا أن نطبق شرع الله في بيوتنا حتى يبرز من أبنائنا من يعيد للأمة علوها وشأنها ولفعتها إذن مشاهدين الكرام نستميحكم عذرا ونكمل القصة مع داري السلام الكبير فضلات الشيخ والسادة الدكتور عمر عبد الكافي مع فضلاتكم نكمل إن شاء الله رب العالمين فلسل تفضل أنا أشكركم معنا هذا أن أتاحوا وقتهم لي وهذا كرم في عيد الأرحى يعني لا. هذا كرم منهم هذه تضحية هذه تضحية, هذي تضحية. هذي تضحية. هذي تضحية نعم. نعم. بارك الله فيك مشاهدين الكرام فلسل أنا أعودكم معنا Un to tous, سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع مرحب بضيفينها الكريم الدائل الإسلامي الكبير فقدرت الشيخ الأستاذ الدكتور أمار عبد الكافي مرحبا بصدر الحرام بكم هنا قرى السحرات السجدة يعني ما يزدك رغم كل ما ترى من قدرة الله و... و... و... وما صنع سيد موسى أن, أن ترانا نحن كبار, نحن كبار. هذه آيات الله الكبيرة هذه آيات الله التي يجب أن نقامنا جباهنا أمام عظمة الله ولنعلم يقينا بقضية العقيدة أن حاكم الكون هو رب العباد ونعم بالله هو المتصرف الوحيد ونعم بالله إذا, إذا طرقت أسبابه أعطاك أسباب لكن السحره ما طرقوا الأسباب هم جاءوا ليبطلوا سحر سيدنا جميل ونص. جميل هو فلما رأوا الحق ما كابروا لكن الذي تابر فرعون وملأه سوف نرى انهم يعني, يعني حينما قال سيدنا موسى ما جئتم بيسحر ان الله سيبطله سبحانه الله سبحانه نعم كان في قرارة نفسي ان الله سبحانه وتعالى معه طب هم كان في قرارة انفسهم ماذا رضا فرعون و... والاجر بس بس, بس. هو طلبوهم ايه في الحياة طلبوهم ايه في الحياة فقط ان لنا اجرا بس فقط قالوا أنت خلاص انتم من المقام انتوا تعينوا في الدواوين يعني ما طرقوا اسباب الهداية لا لا لا هم ما عرفنا على من لما يعني شوف الإيمان عندما يخاطب ويلامس الشغاف القلوب فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر فلحظة أن رأوا أن الحق أبلج وأن الباطل ألجج ما جادلوا ما جادلوه في الناس في ناس يجادلونه مع مع, مع كونهم سحرا لكن لا لكن وضع وضع وظهر لهم أن هذا ليس بسحر لا لمن السحر بقوة أخرى السحر يعرفونه السحر يعرفونه جيدا سهلة تخيلات وإيهم الغير الوليد بن المغيره علم أن هذا الكلام ليس بكلام بشر ولم يؤمن وقال والله وما هو بكلام بشر ولم يؤمن لكن ما سعى للهدايه فما سعت الهداية له لكن هؤلاء أول ما عرفوا الحق قالوا أوحينا إلى موسى ان ألقع عصاد فإذا هي تلقف ما يسكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين يعني الولد فغلبوا هنا صحيح فح؟ في, في المكان هنا وهنا. وهناك وهناك تمام هنالك البعيد صحيح زي ما المنذول ما نفس قرر يشوفه كانوا في شطط كانوا بوع... في بعد عن المنهج بعد بعد القلب عن الهدايه فهنالك اذن هو كان دي... كان صراع بين الحق والبطل زي كم قلت تشوفوا القران جميل و ايه هنالك دعا زكريا رب هنالك ايه دا المحراب بينه وبينه متر <تصفيق> لما لي رسالة هنالك بعد الأمنيه بعد الأمنيه تبعده معقول أنا بعد ما ستة وثمانين سنة مباراة عاقر أنا هنالك ذا أذكره هنالك أيضا فانق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغريب هنالك لبعدهم عن الحق وانقلبوا صاغرين وارقى السحارة ساجدين مش سجل السحارة لا وارقية ذي الذي جعلته وارقية قوة الإيمان التي جعلتهم هكذا. ألقيس. هو استخدام <تصفيق> القرآن الكريم في ألقى وألقوا وألقيا. تمام. ألقيا أن القوة إيه ليست من أنفسهم. ولكنهم سعوا لها فجاءتهم. لا قوة. أصل. ألقيا ألقيا. نعم. لأن قوة الإيمان التي جعلتهم هكذا. هذا الموقف حدث على رؤوس الأشهاد. حمد الجميل. لماذا لم يسجد فرعون وملأه؟ لا الكبر يحجز ما بين النور وما بين الحق طبعا سبحان الله طبعا الله, الله. الأية كانت دقيقة سحر أحد العلماء ذي والله من رأى محمد صلى الله عليه وسلم لن يعذب بالنار فالحاضرون اعترضوا واحد كذا مريد دينه قال إما رأه أبو لهب ورأه أبو جهل وما أمن يبغى ويقر النار يبغى قال رأيه على أنه يتيم أبي طالب لا محمد رسول الله الله مين. فهو مين. ده القضية ايه موسى لا موسى جاي يعمل ايه ينسى السلطان فتتراء لفرعون الرؤية القديمة مم. اه والشعب الله ده الشعب قام على السحر وده جه رئيس قسم ده ده, ده جاء المعجزة ونظر بمنظور دنيوي بمنظور الكرسي فكانت هذه النظرات مم. اما السحر يعني تبدلت وجهة نظرهم ابو جهل لما نظروا تسابقنا نحن وبنو عبد مناف حتى كنا إذا كنا كفرس رهان أطعموا فأطعمنا وسقوا الحين فسقينا وكسر الكعبة فتساونا وحملوا اللواء فحملنا فقالوا منا نبي فان لنا بهذا الشرف والناس والعزه لنؤمن به ابدا لا حول ولا قوه الا بالله والثاني بتو مساءله الكذاب لا الكذاب مضر <مثل> <مثل> خير من صدق ربيع <مثل> صحيح <تصفيق> قضية <تصفيق> الكبر ما فألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون مش قال أنا رسول من رب العالمين <مم> إحنا أمنا برب العالمين هم المؤسسة ما عرفوا عنه شيء ما عرفوا عن الله شيء لأنه عايشين في إطار أن هذا هو الرب والعزب الله اربانا من دون الله درس مستفاد انما نرى الحق واضحا جليا هكذا يجب أن نطال من رؤوسنا وننحن والسمعه والكرامه وهذا تلبس ابليس وما يقال علينا اننا غيرنا وجهه نظرنا و امعات واتبعنا لا لا كذا لا, لا لا اشوف شوف العوده الى الحق خير من التمادي في البا والأجر الذي كانوا سيتعطونه من كل ده يا خراشه ما دام الايمان تغالغل بعد ما كان واقف على دماغه يبني فأدقق لهم فرعون وإنكمن من المقربين. من هو الأول كان إيه؟ كان واقف على رأس. وشاف الصور إيه؟ مقلوبة. صح. اعتزل. أه. آه. فرعون, مين يا فرعون مين مين رب من, يضع... من فرعون ربنا. العالمين لكن هذه دنياتهم فضلت الشيخ. لا أجر ووو وقربه من فرعون. الحق أرى الصور حقيقية. لا أجر ولا قرب من فرعون ولا فرعون. على كده. خلاص. وضحت الصورة. وقع الحق أيظهر. خلاص. خلاص. بعد العين أي. سبحان الله. بس على سيتوعدهم سرعان ما شوف يبدأ لما يدخل في النفوس خلاص ابن سيدنا احمد بن حنبل كانوا يضربوه يضربون على قيد خلق القرآن فاتسهم قاضر من حول يبقو جنود المعتصم واحد مبون والواثق والأربعة أمرائة ثالثة فهم فا يقولون الإمام لما ي يفيق يعني كنت تضرب وتبتسم ونحن كنا نراك ونبت قال أنا ترون أرى يد الجلاد وأنا كنت أرى يد رب العباد شتان شتان بين من يرى النور ومن يرى المؤثر الحقيقي نحن في الدنيا ذات الان المسلمين مع الغرب او مع عالم الشمال والجنوب كما يقولون او ثقافه الرجل الابيض مع, <تصفيق> مع الادنى السبراء سبحان <تصفيق> الله زي بالضبط قضيه ايه يعني يعني قضيه أن, أن, ان الانسان يجب ان يرى حقيقه الاشياء الطفل لما تاخذ انت على مسرح العصر ما هذا عم بحر سنوات ينبحر بيه؟ بالاريونات. بس بال بال بالشئات المابشود اللي بقول عليه ولا مش عارف العرف المتحبكة. فوضى إيه؟ لا يرى الحبال ولا الخيوط. أنت اللي كبير عقلك وأمّه عارف أن هذه الخيوط ممسك بها واحد مخرج وراء كواليس وبيحركها. ولله المثل الأعلى الذي يحرك الكون إنما هو رب العباد وهذه أسباب إن التقىت أنت رب العباد صارت الأرض هذه طيّعت لك. كما قلنا في الحلقة السابقة يم ينقذ ونفس يم يغرق يغرق آه فنفس القضية مطر ينزل في بادش يثبت الأرض من تحت رأي المسلمين يزدق الأرض ف... فكن مع الله ف... ونام بالله ف... ف... ف... ف... هذه العقيدة كل الله ف... يعني... يعني يعني ونحن مع صداقاتكم في الاستوديو الحياة جميلة بيضاء نقية لكن بمجرد أن نخرج إلى الشارع نصدم ونفاجع بما نحن فيه لا أهلا وعندما نقوي جهاز المناعة ترتفع فتصير كالإنسان الذي يرتفع إلى السقف والهوان تصير على الأرض فلا تضره ولكن نراه على حقيقة أنه هوان ضعيفة بل الإيمان لما يخترق القلوب فظن خيرا دايما كده تستشعر قوة الله سبحانه وتعالى هنا هنا صحر استشعروا قوة الله تبارك وتعالى وواجهوا فرعون وعصوه في وجهه وهو هو لا, لا, لا, لا لأن الإيمان لما يشعر في القلوب الجوارح لا تنطق الا بمرضات الله الله قلب سلطان الله قلب سلطان واللسان ايه مغرفها مغرفة. اه وده وده القلب انيا يغرف يغرف سبحان الله م. قالوا اقض ما انت قاض انما م. تقضي هذه الحياه الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى أكره مع السحر انفجروا في وقت في وجهه مش انفجروا فرصة فرصه فرصه جهاد فرصه الايمان بس إنما كانوا يستخدمونا ويعطونا السحر من تلقاء أنفسهم. لا لا دم بكرهين عليه. أنت مدام ساحر ويساحر وينجس ساحر ويعلم ساحر ومدارس للسحر ومعاهد للسحر. الله أكبر. زي معهد رخص السرقي ومعهد مش عارف البليه. أصبحت ومعهد ر رخ... ومعهد رخص الإقعي. يعني بدل ما تبقى في البر تبقى في البحر او في الماء فاهم كده فونسون الفيواني يقول ان المدينه جميله ده كده فن اصيل يوم يا مولانا يعني معلش يا فن اصيل فن جميل طبيعي cuz ده شعب اصيل وفن جميل قال فرعون شوف شوف خلاص اول كلمه يقولها بعد ما المنظر ده كله او اول كلمه هو ايه امنتم بي قبل ان ادن لكم فكره <تصفيق> مش بجاجه بلاق فرصه لي من المالك. بل أنك تؤمن بالله لا. او لا تؤمن؟ هو ما سأل كيف رأوا العصا موسى هو, هو لا هو كيف رأى هذيبته فما تحملها لكن لم تصور اي القرآن الكريم الحلب داخلية لفرعون انا ذا لا تخير ان, أن, أن يستهز به في هذا المجموح وحطف ذهنه ايه من الصباح الموسى ده يعني ايه سحابة الصيف تبقع في فنجان رمامة تمر رمامة مرة. رمام خلاص الله لكن لا برغم برغم رؤيته العصافبان يأكل ما يأكل ولا أيضا مصمم على لهذه الدرجة يأخذ الكبر والإنسان من قساوة القلب تحج نور يلا الله, الله. الله ما هو دل... لما لما واحد يحب يتوح دل... علامة توبيته هذا ربنا ننزل الواقع تلامذة عندنا نعم ما إحنا, ما احنا فايه قضية ايام المعصية كانت المعصية حلوة جميلة لو فاتته يا حسن صحيح وكانت الطاعة ثقيلة وكان الوجوه واضغب بوجوه اليه وجوه الدعاء سلم يا رب سلم يا رب الرجل مرة بي في منا يقول انا لما عرفت انك بتحج قلت انك فيش منا ما فيهش عمر عبدالك يا ساتر لا يريد أن يرى ساتر الله أكبر بيقول والله يعني مر بهذا كان يحج أين فلما هذا الله عز وجل وصار أحب وجه إليه هذا الوجه سبحان الله <تصفيق> صفا ابن ميا لما يقول له والله يا محمد قبل أن تضع يدك على صدري كان بلدك أبغض البلد إليه وكان وجهك أبغض الوجه إليه فما أن رفعت يدك عن صدري إلا وصارت بلدك أحب البلد إليه وصار وجهك أحب الوجه إليه انت عرفت تقولوا عليه لي توصيله ووصله وصله وصله سبحان الله, التو... الله, التو... الله, الله, الله, الله. فالتائب إلى الله أو متوح تصير المعصية مرة ومكره ومبغضة ولو فاتته يفرح وصارت الطاعب عن مكان الثقلة بالجميلة فما يجي له من الله يارسول الله يمشي مشي عشان أخوه أصلني وحدي الحمد لله وتصير خفيفة وإنها لا كبيرة إلا على الخشية. ما الله أن به قبل أن هذا لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إذن بمؤامره بمؤامرة لقلب أخ راف إنكم تناوين آه أنتم متفقين معه وما علموا بوجودي. هذا تأويلها خلاص وحيث هذه الثيرة تصدق. وسالي العلم تنشر هذا القانون هذا انا انا انا شايف أنا إن, لم يقف ان موسى ربما يكون صحيح حمد الله على مثلاً انت, إنت, إنت كذا اتفقت من خلفي مع موسى ان هذا لمكر مكرتو المدينه لتخرجوا منها اهلها انتوا عايزين كمان تؤثروا على الناس وتخرجوا الناس مع موسى وتقب باسم الشعب انت تعملوا ثوره شعبيه انت بعد ما عسكرت تصفوا السلام الاجتماعي انت تعملوا ثوره شعبيه وتاخذ الشعب وتمشوا ونحكم من يعني انا هذا بسم الله أنت ترين ذي ما هو ذي ذي دائما القرآن هو الأفاحوم الجهادية يقول أفحكم ومن أحسن من الله حكمه ما هو أحد حكمين يا هذا هذا صحيح لا مثلا لكن فرعون في قراره نفسه في خطيراتكم من خلال تجوالك و في كتب التاريخ وكتب السيرة كان يؤمن بسيدنا موسى لا لا لا عبد لا لا لا لا يلا برغم رغم رأى, رأى راى في عينيه لو, لو لو لو نفذ اليه شعاع النور لهداه الرب الغفور جميل ام هو الاول صدق الملئ في ان يعني يبدا البدائع 20 انتو كده بكل صحيح يا ابوك الملك انتوا عملتوا لنا مصيره ايضا انتوا كده يعني هزقتونا اعلاميا انتو كده فرحتون الله فين يا عم الصحابه بتروكوا ده ده المصيبه انه اسلمه يعني اسمه اصلا منع قط عن ده هذا ما يملكه الطاغيه لو قطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف قال ابن عباس هذا اول من سمى هذا القانون في العالم ما كان موجود ما كانش موجود هو مخترع هذه المصيبه في القران انما جزاء الذين يعادون الكفر هلكه لكن م. كان اول من عمله هو كان فرعون فرع. قانون إلهي يعني مبتكر ما شاء الله بالله مبتكر في يعني سنة, سنة, سنه سيئه ثم لا اصلى بكم اجمعين وبمناسبه يجزى سيئه على كل من يطبق هذا يبشر فرعان يبشر إن شاء الله قالوا شوف شوف فرعون اللي بيهدد أنا أقطع وأصلد قالوا إننا إلى ربنا منقلبون واسمع بك تكمله وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وفي سرطة الفقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا إن آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا خطائنا، وما أكرهتنا من نسخ، والله خير مأبق، ما بس هيدر هيدر الله خير مأبق، ما هذا عند المؤمن، هذا عند المؤمن، الله خير مأبق، ما ولم يأت ما. به تقطيع الأرض، الأرض الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أصخت الله برضا الناس أصخت عليه الله وأصخت عليه الناس، أنت بس أرض ربك، مش دعم الناس، أرض الله، الحمد لله. ربنا أفرغ علينا صبرا من أرضى الله بصحة الناس رضي رضي, رضي عنه الله, الله وأرضى له الناس, الناس. ومن اسخط الله, الله برضا الناس سخط عليه الله وأسقط عليه الناس وليكن ما يقول يقول أرنت وينبي المؤرخ المعروف يقول قصة الحضارة, قصة الحضارة. قصة الحضارة. يقول إيه وينبي يقول ظللنا خلف الرجل الترقيق ليتبعنا فلما تبعنا وترك دينا أصبح لا يهمنا من امر شيء لأنه ليس عنده ما يعطي منا طيب ده عشان انا رايح عندهم ما, تخلي. تخلي. لا. عندهم ما, ما, ما عنده شيء احنا كنا عايزين نفسنا ناخد منه حضارة القيم ومبادئ الاسلام وحلال وحرام دي مش ورانا راح طلع فل... من الارطوين بهذه يعني لو أصر التركي على موقفه اللي اتبعه ارن سبحان الله شفت شفت. حو... لو لو آه... لو ان, أن الاسراق صاروا كسحبه درعه وثبتوا على الحق لدفع أوروبا في الاستعمار ولقد صرت مع رجل استاذ في التاريخ القديم في في في فيينا عدة خطوات ويسيرني في الشارع الذي دخل فيه الجيش العثماني ودخل رجل عنده 75 سنه على فرسه داخل الحصار النمساوي ال ال ال واخترق الحصار ودخل في الشارع وتوغل داخل فيينا نفسها و أفاق الشعب المساوي على على رجل تركي يدخل و اخترق هذا القصار فبدأ بعد ما نشي 350 متر من الميدان ما معروف في ندخل بينا ما سبحان الله رشاكولهم هم قتلوه الآن موجود على بناية من البنايات تمثال لهذا الفارس التركي المثلث احتراما لشجاعة الرجل رغم مخالفته لدينهم لأن فيهم برضو من يقدرونه. نعم. يا إيه بطلة بطلة بطلة بطلة. بطل بطل بطل بطل بطل. بطل. لو لو تثبت أنت على الحق، هو الله أكبر. يتبعون البطل والله هي. يأتي مكرها. شوف شوف. اعلم أن الله ناصرك وأن هذا دينه وأن الأمر أمره وأن النهي نهيه. وان الافضل سيدنا موسى يفتخرون ان الافضل لله يورثها من يشاء من عباده ويقول وتلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقين هذا كلام ربي نعم المهم وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين المهم بدأ سيدنا موسى تتشر في مصر طبعا خلاص الحق واضح موسى وربطه ليس هذا م. الذي ينام ويقوم و... و... يعمل يعمل يعمل م. م. وقال الملأ من قوم فرعون ايوه موسى وقومه ليفسدوا في الارض هذه لقطه اخرى تدخل اخر مش ده وقلب الحقائق انت موسى سبحان الله هو وقومه يفسدوا في الارض ما هو الافساد الوحداني الوحداني عباده الله عباده الله الافساد الافساد اا ابصرونا رجلا يقول ربنا هيا لنشعل هذه القضيه ها اني ماذا يقول والبعد الفوضى الشيوعيه لم يبقى لنا عدو درس واضح ولا تستمرين المجرمين نعم هيك وقال يعني كما قال أخرجوا على لوط إنهم عناصريات تضحكهم من قريتهم عناصريات تضحكهم من السقظي يفسدو فرق ويضربك وأليهتك الله أتري فرعون يعبد ويعبد <تصفيق> يعبد ويعبد هو يعبد من قبل الناس وهو يعبد عليها أكره <تصفيق> <تصفيق> ما <مع> هذا جميل أوه <تصفيق> ويضربك وأليهتك وهو يقول أنا ربكم الأعلى ويقال أن يقال يعني نسيدنا جبرير في في معارض الدعوة، فقال ليست من حقائق العلم وإنما من ملح التفسير. طرق في سورة رجل باب غرفة الحوض. لما قال أنا ربكم لا، فقال فرعون من؟ قال رب يقول من؟ <تصفيق> أي رب هذا؟ اي رب؟ الله إذا أ رب يبوله طبعاً. قال, قال أتدو أخذ قرار. قال والله موسى هو ال... هو سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وانا فوقهم قاهرون ما زال الكبر والاستعلاء طبعا. سبحان الله بس كان, كان الامر انتشر نقص هنا لنقص في الحلقة القادمة أنت قاهرون طبعا هذا شراب فرعب يعني دائما مع الأنبياء والرسل اخرجوهم من انطارياتكم <تطرحو> وكأن هذه وصمة عار في جبين الذين يدعون إلى التوحيد وأد العقيدة الصحيحة الصوفيين. الصحة طريقة القرآن وتعال. إن الذين اجترموا شوف المتصفين. إن الذين اجترموا كانوا, كانوا من الذين يضحكون وإذا مروا بهم يتغازلون وإذا انقلبوا وإذا هديهم انقلبوا فكهم. وذلك لما سيدنا أبو بكر رحلة ومية اشتري منه بلاد. فقال أعطيك أربعمائة نار. قال لو أعطيتني أربعة لقبدت. تحاول ولا خسر. انقلب ومتوك عبد الرحمن بن عوف يزوج اخته لبنتك ختم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على يا سيدي يا رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصفح في امرنا وثبت يا ربي اقدامنا أيوه. وانصرنا على القوم الكافرين أيوه. اجعل اللهم في هذا اليوم الكريم وفي هذه الليله الكريمه كل ذنبنا مغفورا واجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين وسدد دين على المدينين اخرج حوائجنا وحوائج فازيد وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم أعد فرسينا لنا يا رب العالمين واجعل أهل العراق على قلب رجل واحد جميع أكرم أكرمين وصل عنهم سيوفين للنس والبن اللهم قم عبناينا وأخواننا في الصومات اللهم أعد ليهم أرضهم يا رب العالمين اللهم من أراد بال穆سّمين سوءا فرد الله المسوء إليه وجعلت أبنائه في الدير هي أكرم أكرمين هؤلاء بناتنا أزواج صالحين وأبنائنا زوجات صالحات وصل عنهم سيوفين للنس والبن وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل هذه البلاد البلادة امنة مطمئنة وسائل بلاد المسلمين فخاء رخاء يا رب العالمين وردقنا قبل الموت ثوبة وهجاية ورحبة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما وغفرة نعينا اكرمنا ولا تهمنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اكرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا, ولا تنصر علينا مسعنا بالنظر الى وشك الكريم في مقعد صدق العزمريك المقتدر واخر دعوانا الحمد الح الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله فيكم ونلتخفنا في الحق القديمة إن شاء الله شكرا الكرام مستمعين العزاء نشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم مدالي التامي الكبير فضل الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى ضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة بإذن الله تبارك وتعالى نستبدعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير ام ما يشركون